وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُذِّقْتُمْ كُلٌّ مُّذְذَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِجِنٍّ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 مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَابِدٍ مّنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أَوْتِي بِهِ مَنَارٌ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شمس وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَ يَزِقْ مِن وَّن أَمِن ُ تِقُ مِ النذاابِ السَّعب يَغْملُونَ لَ مَا يَشاء مِنْ م حَاربَ وَتَماتِلَ جِفانٍ كَجَوَابِ وَقُضُون الراس أأَغْمَلوا آلَدَودَ شُراق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 أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب المهيك لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأفل وشيء من سجر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا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 فقالوا ربنا بعض بين أسفارنا ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار وَلَقَبِصَ الضَّدُّ عَلَيْهِمْ إِبْرِيسُ فَضَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنَّا فِي شَكٍّ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 بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متاذ الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجُو بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ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 وقال الذين استطعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا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 انه بمعذبين قل ان ربي يبسط رزق من يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم تُقَّبكم يدَنزُفَ إِلا منَنْ آممَنَ وَامِلَ الصالِحَاب إَِّ منَنْ آممَن مِ الصالخ فَعناائِكَ م جَتَ وَظَّافِ بمامِن وَهُم في غفَاتِ آمِ والَّ بِ يسَعُونَ ف في إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يخشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أها كأنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا وَعَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كان يعبد وقالوا, وقالوا ما هذا إلا إفق مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما وقالنا إليهم قبلك من وَكَذَّبَ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم